يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكونوا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 قوم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا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 وجوههم وتسود وجوه فامن الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُعَذِّبَةَ